حتى أتى صلى الله عليه وسلم مكة فلم يبدأ بشيء قبل الطواف بالبيت فطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت بدءا من الحجر الأسود فقبل الحجر واستلمه وجعل البيت عن يساره وطاف سبعا رملا في ثلاث ومشى في أربع وهذا بالنسبة له طواف قدوم لأنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا ساق معه مئة من الهدي ساق معه مئة من الإبل هديا صلوات الله وسلامه عليه بعد أن فرغ من الطواف أتى مقام إبراهيم وتل قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين قرأ فيهما بقول يا وقل هو الله أحد لما علم الصحابة أنه قرأ فيهما بيقول يا أيها الكافرون يقول هو الله أحد غالب الظن أن صوته كان يجهر فيه قليلا وإلا لما عرفوا ماذا قرأ ثم أتى صلى الله عليه وسلم زمزم فشرب منه ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه ثم أتى الصفاء من بابه والصفاء والمروه جبلان متقابلان ما بينهما شرع الله جل وعلا أن نسعى إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا عليه أن يطوف بهما فرقى الصفاء وقال عليه السلام أبدأ بما بدأ الله به إن الصفاء والمروة من شعائر الله ثم استقبل البيت وهلل وحد الله وكبر ورفع يديه يدعو فعل ذلك ثلاثة ومما حفظ من قوله على الصفا وعلى المروة لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده صلوات الله وسلامه عليه لما فرغ من طوافه من سعيه لم يأخذ من شعره شيئا لأنه سبق له أن ساق الهدي معه لكنه أمر من لم يسق الهدي معه من أصحابه أن يحل من إحرامهم وأن يجعلوها عمره وهو ما يعرف بعد ذلك بالتمتع ولا أورد أن صدرد فقهياً في القضية لكنني أبين صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم